Ya ilahi, ya. Ilahi. شفتم يا بالعلم صعبك يا لأكبر سعى المندق وعيني زمزم يا جرح عاش ضمير ونصب ماتان وعيني زمزم يا حبيبي يا نظر عين وضوح العمر أظلم وعيني زمزم يا حبيبي يا شبه طه الرسول قل قلا وعيني زمزم يا رجعي هلت دما هالكوثر يا رجعي لوم صابي حيدار يا الهي راس الوصي مصجب بسني ضرر أيوك بسني ضرر أيوك يا إلهي شكر الرسول يا إلهي على أمر الشفتا يا إلهي بسني حزن يعدو بسني انا امك يا حبي امك تراني دمعي جاري يهدي يبني ماني شف يولي يدي دمع وماريواني دمعي جاري اهري يا ولي نور اماني كن جاري يا قدني ابري يا زماني جاري يولي يا ولي ادل البار ابتهل ولو عادي تمنيت لو بدرك يهل بدرك صبح محجوب مس ضرر الريوم ورشد دم وثار يا إلهي بسني حزن يا عدو بسني ضرر أيوك يا إلهي زي أنا بتنعد بحزن من خيمها وبألمها الحلم صعبك يا الاكبر زاد همها وبالمها الله هي بيك تشوف جد تشوف امها وبالمها وابتها بنار هجرك وبسهمها وبالمها يا عمي ماضي سينا بدي يا عمك دم صبح مخضوب بسني ضرر أيوك بسني ضرر أيوك يا إلهي شكر الرسول يا إلهي على الغامر بضرر أيوك يا إلهي سكنا يا الأكبر دمع من تهلة عليك صلى بضر صحت مثل حسين العلاء للمذله عليك صلى زلزل افكار بلا حدا تجلى اللي يخلص يا شبيه الهادي صوتك من تعلى اكبر عليه شفت الرسول ويا شفت النبي مسلوب مسني ضرر حزمي حزمي عنو بس